لِيَخْرُبْ بِمَا أَسْنَيْنَاهُمْ أَنْتَ مَنْ سَتُفْنَى فَتَعْلَمُ صيفا مما عذقناهم تالله لا تسالن عما كنتم ترون وإذا بشرى عدو في الوثا وجهه مسود دم و كاوين يمسكه لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَسْلوَ سَوْءٌ يُعَلِّرُ لَا يَجْرِي مَنْ سَلُونَ أَنَا وَهُوَ الْعَزِيزُ by وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين له الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة